صرف اللَّهُ ہری رَحِيمٌ مر وَلَوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا لینل أن ربكم الله پستل موج کار وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيد ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم لهم شراب من وعذاب اليم مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَ لَكُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ مَّقْدُورًا مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ 124. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون 125. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة اولئک مأواهم النار بما كانوا کا ان دینا آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رب